وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه, أليم شديد إن أخذه dirid